السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك صوت إن شاء الله الحمد لله أرضا إذا حبيت كمل إلى أن يحين موعد برس الشيخ خاني قسم من المرول الماضي شرف وقد راس المفتي مسالت الاستئجار باي والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسفل خلق المصرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وانتبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا فانا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد نواصل ما قد شرعنا في شرحه من شرح عقود رسم المفتي ووصلنا إلى مطلب لا بد من المراجعة إلى المأخذ الأصلي وعدم الاعتماد على المأخذ الثانوي قال المصنف رحمه الله تعالى وقد يتفق نقل قول في نحو عشرين كتابا من كتب المتأخرين ويكون القول خطأ أخطأ به أول واضع أول واضع له فيأتي من بعده وينقله عنه وهكذا ينقل بعضهم عن بعض كما وقع ذلك في بعض مسائل ما يصح تعليقه وما لا يصح كما نبه على ذلك العلامة ابن مجين في البحر الرائق ومن ذلك مسألة الاستئجار على تلاوة القرآن المجردة هنا وصلنا نعم عند مسألة الاستئجار في القرآن ومن ذلك مسألة الاستئجار على تلاوة القرآن المجردة فقد وقع لصاحب السراج الوهاجة والجوهر شرح القدوري أنه قال إن به صحة الاستئجار وقد انقلب عليه الأمر فإن به صحة الاستئجار على تعليم القرآن لا على تلاوته هذه من المسائل التي وقع فيها الخطأ ونبهنا في المرة الماضية قلنا هذا الخطأ الذي قد ينقذ في عشرين كتابا بالتتابع قد يكون بسبق قلم أو اشتباه من آخر ثم يأتي من بعده دون تأكيد للحكم وينقله في كتابه كما وقع في هذه المسألة ضرب بدأ يضرب عليها الأمثلة قال من ذلك مسألة الاستئجار على لاو القرآن مما نقل ذلك قال صاحب السراج الوهاج الإمام الحداد طبعا السراج الوهاج هو شرف لكتاب القدوري يعني هذا الشرف المطول ثم اختصره في الجوهر النير يعني كلا الكتابي السراج الوهاج والجوهر النيّر الإمام الحداد رحمة الله عليه اختصر الجوهر النيرة من السراج الوهاج قال إن المفتى به صحة الاستئجار وقد انقلب عليه الأمر فإن المفتى به صحة الاستئجار على تعليم القرآن لا على تلاوة يعني هناك فرق بين أن يأخذ أجر على التلاوة المجرد مجرد قراءة القرآن وهذا الفرق بينه وبين من يعلم القرآن ان يأخذ اجر على تعليم القرآن ثم قال ثم ان اكثر المصنفين الذين جاءوا بعده تابعوه على ذلك ونقلوه اي نقلوا له صحة الاستئجار مطلقا سواء على تعليم القرآن او على قراءته قال وهو خطأ صريح بل كثير منهم قالوا ان الفتوى على صحة الاستئجار على الطاعات ويطلقون العبارة صيب عندما قال ثم إن أكثر المصنفين من هؤلاء الذين تابعوا الإمام الحداد رحمه الله تعالى الإمام القدستاني الإمام القدستاني وكذلك ملا مسكين في شرح هذا الكمس وكذلك صاحب البحر وبعض المحشين على الأشباه والنظائر لمن نجين رحمه الله حتى أن ابن عبدين قال بل عامة العصر على ذلك أي نقلوا هذا الخطأ واعتمدوه دون بيان للقول المعتمد في المذهب والتفريق بينه الاستئجار على التلاو المجردة او على تعليم القرآن لذلك قال ثم ان اكثر المصنفين الذين جاءوا بعده تابعوه اي تابعوا الامام الحداد على ما نقل وهو خطأ صريح بل كثير منهم قالوا ان الفتوى على صحة الاستئجار على الطاعات ويطلقون العبارة ويقولون ان مذهب المتأخرين وبعضهم يفرع على ذلك صحة الاستئجار على الحج وهذا كله خطأ اصرح من الخطأ الاول طيب في قوله يطلقون العبارة من هؤلاء العلامة زين الدين بن نجيم رحمه الله تعالى أيضا الإمام الحصد فيه قال في بعض يعني أقوالهم قال إن المفتى به جواز الاستئجار على الطاعات عند المتأخرين وهذا أيضا ليس على إطلاقه هذا الأمر ليس على إطلاقه فامام الرمض رحمة الله عليه في حاشيته على البحر في كتاب الوقف قال ان المفت به جواز الاخذ استحسانا على تعليم القرآن لا على القراءة المجردة ونحن قلنا يعني الامر في الاستحسان في مثل هذه هي الاستحسان ليس المقصود به يعني هذا ثبت استحسانا على خلاف القياس يعني ليس الحاق فرع باصل وانما استثناء جزئية من قاعده هذا هو الاستحسان وضح الامر لذلك قال المفتى به جواز الأخذ تحساناً على تعليم القرآن لا على القراءة المجردة. وأيضاً شرح به في الخانية، إنه الألف ألفتا والثاء الخانية، حيث قال لا معنى لسلة القارئ بقراءته، لأنه بمنزلة الأجرة والإجارة في ذلك باطل، وهي بدعة لم يفعلها أحد من الخلفاء. مثلاً هذا الخطأ الذي نقله أن هو خطأ صحة الاستئجار على القراءة المجردة، وهو هو خطأ صريح. المفتي به أخذ الأجر على تعليم القرآن لا على القراءة المجردة. قال وبعضهم يفرع على ذلك صحة الاستئجار. بعضهم يفصل كما في الأشباح ما ذكره الإمام ابن نجيم رحمه الله تعالى حيث قال صحة الاستئجار من الغير وله أجر مثله. قال وبعضهم يفرع على ذلك صحة الاستئجار على الحج وهذا كلهم خطأ أصرح من الخطأ الأول فقد اتفقت النقول على أئمتنا الثلاث أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أن الاستئجار على الطاعات باطل وأنقل لكم بعض النقول على ما ذهب إليه أئمتنا الثلاث رحمة الله عليه في بطلان الاستئجار على الطاعات في خلاص الفتاوى نقل عن كتاب الأصل لمحمد بن الحسن قال لا يجوز الاستئجار على الطاعات كتعليم القرآن والفقه والأذان والتذكير والحج والغزل يعني لا يجب الأجر وعند أهل المدينة يجوز وبه أخذ الشافعي ونصير وعصام وأبو نصر الفقيه وأبو الليف رحمهم الله تعالى جواز الاستئجار على الطاعة جائز عند الإمام مالك رحمه الله تعالى وكذلك عند الإمام الشافعي وهي رواية عند مالك وعند الإمام الشافعي يجوز لذلك قال لا يجوز بالسجار على الطاعات كتعليم القرآن والفقه والأذان والتذكير والحج والغزل يعني لا يجب الأجر وعند أهل المدينة يجوز وبني أخذ الشافعي ونصير وعصام وأبو نصر فقه وأبو ليس رحمه الله تعالى هذا نفس كتابي لأصل لمحمد من حسن رحمه الله تعالى <تصفيق> ما الأصل الذي بنيت عليه حرمة هذه الأشياء؟ ما هو الأصل الذي بنيت عليه حرمة هذه الأشياء؟ الأصل في ذلك أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها لأن هذه الأشياء ضاعات وقربات تقع عن العامل قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فلا يجوز أخذ الأتر عليها كالصوم والصلاة هذا الأصل الذي بنينا عليه هذه المسائل واحتجوا أيضا على مثل هذه مسائل بحديثة كثيرة منهم رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن عبد الرحمن بن شب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن ولا تأكدوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلو فيه ولا تستكتوا به وأيضا ما رواه البزار في مسنده عن عبد الرحمن بن عوض مرفوعا مثله وكذلك ما رواه إمان البيهق في شعب الإمان حديث سليمان بن بغيد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن يأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم هذه بعض الأثار التي استدل بها علماء مذهبنا إلى ما ذهو إليه لذلك قال وقد اتفقت من قوله عن إمتنا الثلاثة أبي حنيث وأبي يوسف ومحمد أن استجار على الطاعات باطل لكن جاء من بعدهم من المجتهدين الذين هم أهل التخريج والترجيح فأفتوا بصحته، أي بصحة الاستئجار على تعليم القرآن من ذلك ما ذكره الإمام المرقناني رحمه الله تعالى قال استحسن الاستئجار على تعليم القرآن اليوم ونحن قلنا الاستحسان اللي هو استثناء جزئية من قاعدة عامة ليس كذلك إما لضرورة وإما للعرف وإما للمصلحة وإما للعاده ذكرنا صلنا فيها القول لذلك قال مام المرجاني استحسن الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية وفي الامتناع تضيع حفظ القرآن وعليه الفتوى إذا هنا الاستحسان كان للبره خوفا من تضييع حفظ القرآن وأيضا في الكنز في متن الكنز بعدما ذكر عدم الجواز يعني على ما مرقال والفتوى اليوم على جواز الاستئجار على تعليم القرآن وأيضا هذا في غير كتاب من كتب المعتمدة في مذهبنا منها في الخلاصة قال ولا بأس بأخذ الأجرة بتعليم القرآن في زماننا وكذلك نقل تراجع الإمام سقيه أبو يعني عن فتوى في ذلك والفتوى أنه رجع إلى القول بجواز الاستئجار على تعليم القرآن. وأيضا الإمام قاضي خان رحمه الله تعالى في الفتاوى قال: ومشايخ بلخ جوز هذه الإجارة هي على تعليم القرآن. حتى حكي عن محمد بن سلام أنه قال إن أبل الولد يعطي أجرة معلم ابنه. إن أبل ولدي يعطي أجرة معلم ابنه. واضح. هذه بعض النقول عن الصالح المذهب قال لكن جاء من من بعدهم من السجين الذين هم أهل التخريج والترجيح فأفتوا بصحته على تعليم القرآن لضرورة فإنه كان للمعلمين عطايا من بيت المال هذه الضرورة يعني أن هؤلاء الذين كانوا يعلمون كان لهم راتب من بيت المال وهذه العطايا قد انقطعت لذلك قال فإنه كان للمعلمين عطايا من بيت المال وانقطعت فلو لم يصح الاستئجار وأخذ الأسر لضاع القرآن وفيه ضياع الدين لاحتياج المعلمين إلى الاكتساب وأفتى من بعدهم أيضا من أنثانهم بصحته على الأذان والإمامة في المجمع قال ولا على الطاعاتك الحج والأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه وقيل يفتى بجوازه على التعليم والإمامة والفقه قال وأفتى من بعدهم أيضا من أنفانهم بصحته على الأذان والإمامة لأنهما من شعائر الدين فصححوا الاستئجار عليهما للضرورة أيضا فهذا ما أفتى به المتأخرون عن أبي حنيفة وأصحابه بعلمهم بأن أبا حنيفة وأصحابه لو كانوا في عصرهم لقالوا بذلك ورجعوا عن قولهم الأول وقد أطبقت المتون والشروف والفتاوى على نقلهم بطوان الاستئجار على الطاعات إلا فيما ذكر. وعلل ذلك بالضرورة، وهي خوف ضياع الدين. صرحوا بذلك التعليل، فكيف يصح عن أن يقال إنما هذا للمتأخرين صحة الاستئجار على التلاوة المجردة مع عدم الضرورة المذكورة. ما هي الضرورة المذكورة؟ اللي هي ضياع القرآن. واضح؟ هذا من الأخطاء التي نقلت، أنه يصح الاستئجار على التلاوة المجردة وليس الامر كذلك انما الجواز الذي اصدد به المتأخرون على جواز الاستئجار على تعليم القرآن وعلى الامامة وعلى الاذان لذلك قال ان مذهب المتأخرين صحة الاستئجار التلاوة المجردة مع عدم الطرور المذكرة فانه لو مضى الدهر ولم يستأجر احد احدا على ذلك لم يحصل به ضرر بل الضرر صار في الاستئجار عليه حيث صار القرآن مكسبا وحرفه يتجر بها وصار القارئ منهم لا يقرأ شيئا لوجه الله تعالى خالصا بل لا يقرأ إلا للأجرة وهو الرياء المحض الذي هو إرادة العمل لغير الله تعالى فمن أين يحصل له الثواب الذي طلب المستاجر أن يهديه لميته وقد قال الإمام قاضي خان إن أخذ الأجرة في مقابلة الذكر يمنع الشحقاق الثواب ومثله في فتح القدير في أخذ المؤذن الأجر ولو علم أنه لا ثواب له لم يدفع له فلسا واحدا فصاروا يتوصلون الى جمع الفطام الحرام بوسيلة الذكر والقرآن وصار الناس يعتقدون ذلك من اعظم القرب وهو من اعظم القبائح المترتبة على القول بصحة الاستجاب مع ذلك مما يترتب عليه من اكل اموال الايتام والجلوس في بيوتهم على فوشهم وإقلاق النائمين بالصراخ ودق الطبول والغناء والكماع النساء والمردام وغير ذلك من المنكرات الفضيعة كما أوضحت ذلك كله مع بصف النقول عن أهل المذهب في رسالة تسمى شفاء العليل وبل الغليل في بطوان الوصية بالختمات والتهديد وهي مطبوعة أيضا من ضمن رسائل ابن عبدين رحمه الله تعالى قال عليها تقارير الفقهاء أهل العصر من أجلهم خاشمة الفقهاء والعباد الناسكين مفت مصر القاهرة سيد المرحوم السيد أحمد الطحطاوي صاحب الحمد الفائق على الدفع المحتار رحمه الله تعالى وايضا له حاشية اخرى يعني حاشة جليلة على مراقل فلاح رحمه الله تعالى ايضا من الامثل الاخرى يعني التي خطأ خطأا وتتابع النقل الخطأ فيها من واحد بعد واحد من ذلك قال ومن ذلك مسألة عدم قبول توبة الساب للجناب الرفيع صلى الله تعالى عليه وسلم فقد نقل صاحب الفتاوى البلزازية انه يجب قتله, قتله عندنا من صاحب الفتاوى البزازيه من صاحب الفتاوى البزازيه طب صاحب الفتاوى البزازيه لو محمد بن شهاب الكوهدوري محمد بن شهاب الكوهدوري المتوفى سنه 27 الله عليه قال أنه يجب قتله عندنا ولا تقبل توبته وإن أسلم وعزى ذلك إلى الشفاء للقاضي عياض المالكي والصارب مسلول بن تيميه الحنبلي ثم جاء عامته من بعده وتابعه على ذلك وذكروه في كتبهم حتى خاتمة المحققين ابن الهمام وصاحب الدرر والغرر يعني ممن نقل هذا الخطأ وأفتر يعني نقلا عن الشفال القضيار والصالي المسلول بن كيمية الامام الكمال بن همام رحمه الله تعالى في فتح القرية وكذلك صاحب الدرار والغرف من صاحب الدرار والغرار؟ من صاحب الدرار والغرف الضرر للمولا خسرو محمد بن فراموز محمد بن فراموز المعروف بالمولى خسرو رحمة الله عليه قال وصاحب الدرر مع أن الذي في الشفاء والصار من أن ذلك مذهب الشافعية والحناية وإحدى الروايتين عن الإمام مالك مع الجزم بنقل قبول التوبة عندنا وهو المنقول في كتب المذهب المتقدمة ككتاب الخراج لأبي يوسف وشرح مختصر الإمام الطحان لمن شرح مختصر إمام الطحاوي يعني هنا النقل يعني مختصر الطحاوي له هو. هنا هو يشير إلى شرح إمام الإسريجابي رحمة الله عليه وكتاب النتف لمن كتاب النتف في الفتاوى النتف في الفتاوى يعني هذا النتف في الفتاوى له طبعتان طبعة حققها دكتور عراقي طبعت في دار الثقافه في الأردن وأخرى طبعت في مصر بتفريق الدكتور عبد الوهاب الدكتور عبد الجواد خلف فيما كتاب الملخص ما تعرفون كتب الملخص ما ليس الامام السعدي يعني اختبارك انت انيان غاششة شيخ البغدادي انت روحت ع الشيخ ابن الملك السعدي نبين عليك او الكاتبها في الشيخ جوجل كاتبها غلط نطفت الفتاة الامام السغري الإمام السوغدي وليس السعدي يا شيخ البغدادي صاحب الفتاوى والنث في الفتاوى الإمام السغدي وليس السعدي قري ذلك هو قال ثم جاء عامة من بعده وتابعه على ذلك وذكروه في كتبهم حتى خاتمه المحققين يعني كلام الكمال بن في الفتحه قال كل من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلبه كان مرتدا الشاب بطريقي اولى ثم يقتل عندنا ولا تقبل توبته في اسقاط القتل في اسقاطه القتل هذا نفس عباره الكمال بن همام رحمه الله تعالى في فتح الثقال كل من ابغض رسول الله صلى الله عليه وسلم به كان مرتدا فاستاب بطريقي اولى ثم يقتل عندنا ولا تقبل توبته في اسقاطه القتل طبعا هذا تبع فيه من الكمال بن همام تبع فيه صاحب الفتاوى البلزازية رحمة الله عليهم جميعا وكذلك تبعه في هذا صاحب الفتاة البلزازية صاحب الضوضة الغرر محمد بن فراموز قلنا المعروف بالمولى خسره قال مع أن الذي في الشفاء وصفار المسلول أن ذلك مذهب الشافعية والحنابل ويحجر روايتين على الإمام مالك مع الجزم بنطل قبول التوبة عندنا وهو المنقول في كتب المذهب المتقدمة ككتاب الخراج لأبي يوسف وشرح مختصة الإمام التحقنا للإسبيجابي وكتاب النتف أيضا إمام السغدي وغيرها من كتب المذهب كما أوضحت ذلك غاية الإضاح لم أسبق إليه ولله تعالى الحمد والمن في كتاب سميته تنبيه الولاة والحكام على أحكام من خير الأناام أو أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام وهذه أيضا الرسالة من ضمن مجموعة رسائل ابن عبدين رحمه الله تعالى ننقل ما ذكره من ما قال ككتاب الخراج لأبي يوسف نص كتاب الخراج حيث قال قال أبو يوسف وأيما رجل مسلم سب رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم او كذبه او عابه او تنقصه فقد كفر بالله تعالى وبانتهم رأته فإن تاب وإلا قتل هذا نص كتاب الخراج لأبي يوسف أعيده قالوا أيما رجل مسلم سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذبه أو عابه أو تنقصه فقد كفر بالله تعالى وبانت منهم امرأته ان إلا قتل وأيضا الموجود النص في مختصر, مختصر إمام الطحاوي نقله في معين الفكام إمام الطرابلسي قال من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو بغضه كان ذلك منه ردة حكمه حكم المرتدين وأيضاً نقله في منح منح, منح الغفار عن معين الثكاء ونص كتاب الإمام السقدي نصه في الفتاوى قال من سد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مرتد وحكمه حكم المرتد ويفعل به ما يفعله المرتد ومعلوم أن من أحكام المرتد قبول التوبة وسقوط القتل عنه بها هذا نص الإمام السقدي في كتابه المتف وبيان المسألة كما بيّن ابن عبدين في رسالته المسمى تنبيه الولاة والحكام على أحكام مشاكل من خير الأناام أو أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام أيضا من المسائل التي نقلت خطأ ضربها مثلا آخر خطأ ومن ذلك مسألة ضمان الرهن بدعوى الهلاك طيب قبل ما نتحدث من هذه المسألة في سؤال عما سبق شيخ لغاليسي حج البدل صدق يستطلق لغاليسي حج البدل أنه يجوز الاستيجار على الحج نحن قلنا لا يجوز الاستيجار على الطاعات يعني لا يأخذ منه أجر على الحج فالإنسان أراد أن يحج عن غيره لعجز مثلا يعني تجب نفقة هذا الإنسان الذي سيحج عن غيره على من سيوكله ولكن لا تجب له أجر تجب له نفقة وليست أجرا يعني يكفيه مؤونته وطريقه وسفره وهاتلا طيب بقي شيء ولا نكهل طيب قال ومن ذلك مسألة ضمان الرهن بدعوى الهلاك فقد ذكر في الدرر قلنا الدرر لمن المولى خسفه قال فقد ذكر في الدرار نفس عبارة الدرار قال ادعى المرتهن هلاك الرهن ضامنة إن لم يقم البيّنة نعم وشرح المجمع لبن الملك لمن المجمع؟ مجمع البحرين لماذا؟ لماذا المجمع البحرين؟ مجمع البحرين لابن الساعة شرحه الإمام ابن الملك وهو مخطوط لم يقبع بعد قال أنه يضمن بدعوة الهلاك بلا برهان وتبعهما في مسن التنوير, التنوير؟ شرح الإمام الحفقة في الدر المختار شرح تنوير الأفصار الإمام التمرتال قال مختباه أنه يضمن قيمته بالغ ما بلغت وبه أفتل علام الشيخ خير الدين الرملي. الإمام الرملي قال وتبعهما في متن التنوير حيث قال في متن التنوير قال وضع من المتكهن بدعوى الهلاك بلا ور翰 مطلقا أي سواء سواء كان من أموال ظاهرة أو ضائنة هذا نص التنوير قال ومكتبه أنه يبمن قيمته بالغة ما بلغت وبيه أثر علام الشيخ خير الدين لو خير الدين قلنا الرملي يعني في فتوى حيث فيها هناك في فتوى سؤال قال إذا لم يعلم ضياعه إلا بقول المرتهن هل يضمن قيمته بالغة ما بلغت وتأخذ منه أو من وارثه بعد موته أجاء نعم يضمن جميع قيمته بالغة ما بلغت ويؤخذ ما زاد على الدين منه أو من تركته بعد موته حيث لم يعلم ذلك بالغربرهان كما صرح به في تنوير الأبصار والدرى والغرب انظر أكبر النقل المتتابع صاحب التنوير وهذا النقل خطأ وبه اثر علام الشيخ خير الدين أنه لا يضمن شيئا إذا برهن إذا برهن مع أن ذلك مذهب بالإمام مالك ومذهبنا ضمانه بالأقل من قيمته ومن الدين بلا فرق بين ثبوت الهلاك ببرهان وبدونه كما أوضحه في الشرمبولالية ماذا الشرمبولالية؟ من هو الشرمبولالية؟ يعني إذا أطلقت كلمة الشروم بولالية كما يطلقها بن عبد الرحمن وتعالى في رد المفتر أيضا المقصود له حاشة الإمام الشروم بولالي على الدرر والغرف على متن الدرر والغرف له موضوع على كتاب ملخص قال كما أوضحهم في الشروم بولالية عن الحقائق الحقائق كتاب شرح فيه منظومة نفسه حقا كتاب هو شرف لمنظومة الإمام النشافي قال ونبث عليه في حاشية رد المختار على الدر المختار مع بيان من أفتى بما هو المذهب ومن رد خلافه يعني من أفتى بما هو المذهب يعني المعتمد في هذه المشكلة مثل الإمام ابن الحمدي رحمه الله عليه ومن رد خلافه يعني ضميه نائد إلى المذهب يعني أي رد خلاف المذهب يعني يعني المرابه من رد القول المخالف المذهب وهو صاحب الفتاوى الرحيمية ردا عليه تبعا لشيخي الشرم فقال هذا مخالف للمذهب وعشا واحدا والرجوع إلى الحق أحق أي رد من قال بما به على خلاف المذهب قال ولهذا الذي ذكرناه نوائر كثيرة اتفق فيها صاحب البحر والنهر والمنح والدر المختار وغيرهم وهي سهو من شاءها الخطأ في النقل وهذا أيضا يعني من أدب العلماء مع بعضهم البعض يعني هو لم يستهم أحد بالجهل أو أنه تطاول عليه يعني هذه النقل التي نقلت خطأا قال إما كما ذكرنا إما تكون سهوان أو سبقا لذلك قال ابن عبد الرحمة الله تعالى وهو سهب من شاءها الخطأ في النقل أو صرف النظر نبهت عليها في حاشية رد المختار لارتجام فيها مراجعة الكتب المتقدمة التي يعزون المسألة إليها فأذكر أصل العبارة التي وقع السهو في النقل عنها وأضم إليها مصروف الكتب الموافقة لها فلذا كانت تلك الحاشية عديمة النظير في بابها عديمة النظير في بابها لا يستغني أحد عن تطلابها أسأله سبحانه أن يعينني على اتمامها. قال فإذا نظر قليل الاطلاع وراء المشألة مصطورة في كتاب أو أكثر يظن أن هذا هو المذهب ويختي به ويقول إن هذه الكتب من الذين اطلعوا على كتب من قبلهم وحرروا ما عليه العمل ولم يدري أن ذلك أغلبي وأنه يقع منهم خلافه كما سطرناه أي بما نقله الإمام العبدين رحمه الله تعالى أنه قد لأت النقل في عشرين كتابا متتابعة قد نقل واحدا اخر بالخطأ عن طريق السهو يكون هذا القول غير معتمد في المذهب قال وقد كنت مرة افتيت بمسألة في الوقف موافقا لها موافقا لما هو المصطور في عامة الكتب وقد اشتبه فيها الامر على الشيخ علاء الدين الحصفي صاحب الدر المختار عند المتأخرين فذكرها في الدر المختار على خلاف الصواب اي ان الامام الحصفي ذكر في هذه المشألة أثكى بها على خلاف المعتمد في المذهب قال فوقع الجواب الذي أفتيت به بيد جماعة من محتي البلاد هو بكر الإمام العبدين وبين سهو أو خطأ الإمام الحشكفي في هذه المسألة قال فوقع الجواب الذي كتبته رداً على الإمام الحشكفي في أيدي بعض المحتيين قال فكتبه في ظهره بخلاف ما أفتيت به موافقين لما وقع في الدر المختار لمعنى أنهم خالفوا بن عبدين يعني كأنهم قالوا بن عبدين أنك خلفت ما عليه يعني المحقق البارع الإمام الحسكفي رحمة الله عليه قال وزاد بعض هؤلاء المهكين أن هذا الذي في العلاء الإمام الحسكفي هو الذي عليه العمل لأنه عمد المتأخرين وأنه إن كان عندكم خلافه لا نقبله منكم بما أنك أنت يا عبدين خلف الإمام الحسكفي فنحن نقدم قول الإمام الحسكفي على قولك قال لا نقبله منكم فانظر إلى هذا الجهل العظيم والتهور في الأحكام الشرعية والإقدام على الفتياء بدون علم وبدون مراجعة وليت هذا القائل راجع حاشية العلمة الشيخ الرهيم الحلبي على الدور المختار فإنها أقرف ما يكون إليه فقد نبه فيها على أنه ما وقع للعلاء خطأ في التعليق المعنى أن ما ذكره الإمام الحسكة رحمه الله تعالى هو خلاف ما عليه المذهب أن نقفنا حتى لا نعطل الشيخاني، نقف هنا مطلب لا يجوز لفتعلي من طالع على الكتب لنفسه يعني حتى نخص هذه المسائل بشكل سريع. يعني المخ هذا المطلب يعني أن الإنسان لا يتعجل الفتوى. يعني إذا قرأ مسألا في أحد كتب المذهب، لا أعتقد أنها الحق، ربما قد خالف أو نقل غير المعتمد في المذهب، حتى وإن نقل في عشرين كتابا فلا بد لطالب الفقه أن يتحقق أن هذا هو المعتمد في المذهب فما ذلك؟ يعني من يفتي الناس من كتاب واحد يعني مجرد يقرأ كتاب لا يعرف الأقوال لا يعرف الأقوال في المذهب ثم يفتي الناس لذلك سنأتي إلى قبل من عبدين رحمه الله تعالى يعني خطورة هذا الأمر قم بحث مشروعي لاين لراي تطبيق المنظومه فمؤله انا وقفت إن يا شيخ بغداد لانه يعني هذا المطلب جديد يعني يعني يختلف عن ما سبق يعني سنبدا به المره القادمه ان شاء الله لا يجوز الابتداء من طالع الكتب بنفسه ولم يتفقه على الاستاذ الماهر فانه مطلب جديد ان شاء الله نتكلم به يعني حتى نتكلم ايضا عن بعض المسكين في عاصينه يعني الذين يفتون بلا مرجعية لمذهب ولا قول معتمد مجرد أن قرأ حديثا يعني يصبح مختيا ككثير من حال يعني خوارج هذا العصر يعني مجرد أن يقرأ حديثا يعني يعتقد نفسه أنه أصبح مجتهدا ويحق له أن يفتي ويعني لا يتورع أن يقول مثلا إذا قرأ حديثا أن الإمام قد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الشافعي خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لجهله يعني هذا الإنسان الذي اخترب بنفسه مجرد قراءة لحديث فيعتقد أن هؤلاء الأنبياء رضوان الله عليهم لم يطلعوا على نفسي هذه الأحاديث وهو بفهمه قد ساق فهمهم فلا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نفتح بهذا القدر الحمد لله رب العالمين.